احبتي! الله لا ينظر إلى المظاهر، أحبتي قد تأخذ ما عند فلان أو فلان بالكذب أو الافتراء، ولكن والله الذي لا إله إلا هو، إنك لن تاخذ ما عند الله إلا اذا صدقت مع الله، والله لن تأخذ ما عند الله إلا إذا صدقت مع الله، قد تنصب على فلان وتضحك على فلان وتأخذ ما تشاء. ولكن لن ينجيك من الله إلا أن تصدق مع الله. اعلم واعلمي أن الذنوب الصغيرة تكبر وتعظم بأسباب. معلمي أن الذنوب الصغيرة تكبر وتعظم بأسباب. منها الإصرار والمواظبه لذلك قيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. قال ابن سيرين محمد الرحمه الله والله لا أبكي على ذنب أذنبته ولكني أبكي على ذنب كنت أحسبه فينا وهو عند الله عظيم وتعظم الذنوب ايضا باستصغارها فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالى وكلما استصغره العبد كبر عند الله تعالى جاء في الخبر أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه وإن المنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره بيديه أوحى الله إلى بعض أنبيائه لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى كبريائي وعظمت من عصي لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى كبريائي وعظمت من عصي وتعظم الذنوب إذا فرح بها أصحابها وتبجحوا بها وبذكرها يظنون أن التمكن من الذنب نعمة ما دروا أنه غفلة وشقاوة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرقة عين تعظم الذنوب لذا تهاون أصحابها بستر الله عليهم وحلمه عنهم وإمهاله إياهم ما درى أولئك أن الله يمهل ولا يهمل ما درى أولئك أن الله يمهل ولا يهمل وأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخافرون تعظم الذنوب اذا جاهر بها اصحابها فان في ذلك كشف لستر الله الذي ادله وتحريك لرغبه الشر في من أسمعه ثم والاعظم من ذلك اهله الحياء مع الله قال صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين يبيت احدهم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف ستر الله ويتحدث بدمه. قال بعضهم لا تذنب فإن فعلت فلا ترغب غيرك بالدم لا تذنب فإن فعلت فلا ترغب غيرك بالدم فتكون كالمنافقين الذين قال الله فيهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا